غير ا ل م ض و ب عليهم ولا الضالين آ الاسلام را تلك ايات الكتاب الحكيم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 قال الكافرون إ ن هذا لساحر مبين إ ن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش يدبر ا ل أ م ر م ا من ش ف ي ع إ ه النابلسي ل ل ه ربكم ف ع ب د و ه م ا ل ا تذكرون س ل ي ا م ر ج ج ع ك م م ي ع ا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 يجعل ل ا ش م س طياءً و ا ل ق م ر ن و ر ا ً و ق د ر ه م ن النابلسي ز م للعلوم الاسلاميه ق إن في اسم الله ي ل ل و ا ن ا ر وما خ ل ق ا ل ل ه في ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ث ا آ ي ا ت لا ي ر ج و ن ل ق ا ل ن ا ورضوا ب ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و م ا ل ا ا ل ي ن ا م عن ي ن ه إن الذين آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ب ل س ي ه ل ل ع ل ه م ب الاسلاميه ت م الأنهار تجري ا ت ه م ا ل أ ن ه ا ر في ج ن ا ت ب ل س ي للعلوم ف ي ه ا س ل ا س ل ل ه م و ت ح ي ت ه م سلام فيها سبحانك اللهم موسوعه م أ ن ا ل ح م د ل ل ه وآخر د ع ل ه م أن ا ل ح م د ل ل ه